مخقة و غيل مخقة اللين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 ذلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ مِنَ الْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ يدعو من دون الله ما لا يضوه وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضوه أقرب من نفعه لبئس المغنى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري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 ان الله على كل شيء شديد الم تر ان الله يسجد له ما في السماوات وما في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواهي كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من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 وإبإ لذهم م كان البيت أ تشك فيشي وطاع البيت لل الطين وال الق إمين وَك يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويلك اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير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 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حلفاء لله غيره اشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجر مسمى ثم محرها إلى البيت العتيق ولكل أم جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين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 فكأي من قرية أهلتناها وهي ظالمة فهي خاوية على هروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آلان يسمعون بها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 الجحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فيلسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم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 سَنُؤْتِيهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حتى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُم عَذَابٌ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ يُخْرِجْهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَيُدْخِلْهُ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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يجرون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مقدرا إن الله لطيف خبير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 ايناتا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلك ان نار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين يشركون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستعنقذوه من ضع قط طالب والمطلوب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 وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ وَهَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ